هناك دعا زكريا ربه قال رب هبري من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم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 يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك والصفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واتجدي واركعي مع الرافعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم